119. فيما وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها 111. وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم 112. فيها من كل داب 113. من السماء لأندتنا فينا من كل زوج كريم هذا خلق الله فاعروني لماذا خلق الذينا من دونه بل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 119. ويحرب نعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 110. وإذا وشيهم الله مخلصين له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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ولا يغرّنكم بالله الغرور إن الله عنده علماً الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما أكسب وما تدري نفسك بأي أرض تمو.